إلا لكان كان هذا رجع عزة النفس وهذه عزه النفس وهذا عزه النفس وهذا عزة النفس وتكون فوضى، فهناك دليل ولعلك وغيرك ايضا وقع في مثل هذا انه جابها اناسا على هذا الحال فالواجب النصيحه وان تضرب الامثال لهؤلاء بما حصل من البلاء واراقه الدماء وانتهاب الاموال في من سلك هذا المستوى من حين الخوارج على علي رضي الله عنه معاوية إلى إلى يوم الناهن. نعم يا سليم. نعم. لأن الإنسان يعاقب لذنوبه العقوبة إن الله سبحانه وتعالى وسي الخير لك مثل المريض الشيخ لو ل... لو لا بعض الناس لاو كل الناس لكن بعض الناس لو المرض اللي منه صار غريب ذكر الله و... و... ورجع إلى ربه وليمنه الشيخ معافى الله نسي ما ما هو على ما على حاله اللي اللي اللي, اللي من الله ومنها يا شيخ منها ما ما جرب الصحابة في في غضب أحد وما ووو وضبط حنين الشيخ أو منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ب... عقبهم الله سبحانه وتعالى ببهزيمة، عقبهم بانتخاب قدرهم ومكدر قدرتهم في في هالشيء. نعم صحيح، هذه من حكمة الله عز وجل أنهم أن هذا الجند الذي أشرق جند على وجه الأرض منذ خلق آدم حصلت عليهم هزيمة بمعصيته، فكذا بالمعاصي التي ملأت الأجواء. ثانيا حصلت هزيمة باختيارهم في بعدد وكثرتهم وهم اشرف جن على وجه الارض منذ خلق ادم الى قيام الساعه فهذا موعظه لنا موعظه لنا اذا كنا نريد الانتصار على اعدائنا فلا يجوز ابدا ان ننغمس نغمس في المعاصي وبعضنا منغمس في الالحاد والكفر والعاده بالله وموالاه الكفار ومناصرتهم كيف ن... كيف يكون النصر فهذا في الواقع من حكمه الله عز وجل أنهما مثلان عظيمان تحصل بهما العبرة لآخر هذه الأمور نعم. هناك بعض الظالمين لا نرى يعني حتى في آخر حياتهم يعني لا تحصل لهم عقوبة هل العقوبة هنا يعني لا يعني لا بد أن يحصل لهم في الدنيا أو ؟ ظالم إذا كان ظالم بمبدأ من المبادئ لا بد أن أن هذا المبدأ حتى بعد موته إذا كان خاصة. فإنه وإن لم يحصل ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخر وربما يكون في قلب الظالم أشياء ما نجي عنها مبتلا بها من ضيق الصدر وكراهه في الحق وما أشبه ذلك نعم يحيى على الله. مدلول نعم وإذا أخذ انسان في مدلول آية لا أقصدها هذا بارك الله فيك إذا قال بتفسير الآية ننظر هل هو على قاعدة شرعية هل هذا ما تقتضيه اللغة أو ما تقتضيه الشريعة فهو إذا أختم أفهم له فعجب بذل الجهد أما إذا عاند قال المراد بكذا كذا وكذا فلا عذر له لا ما يجوز خاصة القرآن القران انت اذا اخبرت بمعنى ايه فقد شهدت على الله انه اراد هذا هذا صعب فلا يطابق المناصره مناصره الكفار حتى تكون ناظما لناظم نعم المناصره ان يناصرهم على الكفر هذه المناصره اي نعم لانهم ايش حلوا بلاد المسئولين واستقروا فيها لا هذا حرام هذا ما يجوز هذا ما المسلماء واقع ما نتكلم فيه لأن تحتاج الى تحرير لكن لا شك ان يهنى الكفار باستلال بلاد المسلمين انه على خطر عظيم انص الله عليه بعد ثم قال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا يوم ظرف والمعروف ان الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق كما قال ناظم القواعد لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي ناظم الجمل لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتق واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكافي أيضا والعلم طيب إذن أين متعلق يوما محذور. التقدير اذكر يوم نحشره اذكر في نفسك او اذكر لهم الجواب الثاني ويجوز ان نقول اذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه الذكرى ويهون عليك امره نحشرهم اي نجمعهم جميعا لا يفوت منهم احد ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون نقول للذين اشركوا اي بالله عز وجل في الدنيا اين شركاؤكم الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت والا من المعلوم انهم لجاتهم لكن توبيخا لهم وتبكيتا لهم وتنديما لهم انهم لن ينتفعوا بهم شركاؤكم أين أشرطتم في الله عز وجل ونعلم أن المشركين كانوا أنواع وأصناف منهم من يشرك مع الله حجرا أو شجرا أو قمرا أو نجما المهم أنهم مختلفون فيقال قال أين شركاؤهم الذين كنتم تزعمون تزعمون أنهم آله والإله ينفعون من تأله من تألههم فاينهم الجواب ريانه الله عز وجل ثم أي بعد هذا السؤال لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشتكين الفتنه هنا بمعنى الحجة ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشتكين أقسم بالله أنهم لم يكونوا مشركين وهل هم ساجغون في هذا القسم؟ لا ولهذا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر أيها المخاطب كيف كذبوا على أنفسهم وهنا إشكال كيف كذبوا على أنفسهم وأمرنا أن ننظر والمراجع هنا نظر الاعتبار لكن كيف يقول كذبوا على أنفسهم والأمر لم يأتي بعد؟ لأن هذا يكون يوم القيامة والجواب أن هذا على حكاية الحال والله عز وجل دائما يحكي الأشياء المستقبلة حتى يتصورها الإنسان وكأنها واقع وإنما يكون ذلك لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماما ولهذا قال الله عز وجل أتى عمر الله فلا تستعجلوه مع انه ما أتى. في دليل قولي فلا تستعجلوا فيكون التعبير بالماضي على حكايه الحال حتى يتصور الانسان وكان الشيء بين يديه كذبوا على انفسهم في قولهم ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين ثم قال انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ضل بمعنى ضاع فلم يجدوه الرجل الذي ضاع له المال فلم يجده هؤلاء ضاعت عنهم الالهه فلم يجدوها وقول ما كانوا يفترون اي ما كانوا يفترونهم يفترونه من دعواهم ان هذه الهه مع الله فان هذا من اعظم الافتراء كما سبق في الايه فيما قبل ايتين نعود الى القراءات في هذه الايه يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين عندي القراءات ثم لم يكن فتنت فتنتهم إلا أن قالوا والقراءة في المصحة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الخلاف في الفعل وفي اسم كان وفي خبر كان الفعل بدل تكن إيش؟ يكون لماذا لان اسم كان على هذه القراءه مذكر وهو قوله إلا ان قالوا الا ان قال لان المعنى لم يكن بثنتهم الا قوله الثاني والله ربنا قراءه والله ربنا يعني والله يا رب ما كنا مشركين هذا الاختلاف في القراءات يا اخوانا لا, لا يضر لانه فيما سبق في العهد الاول كانوا لا يحركون كلمات الحروف ولا يعجمونها يعني لا يجعلون نقطه ولا نقطتين لا فوق ولا تحت فتكون القراءتان في الرسم واحده انما تختلف في النطق وفي الاعجام والاعراب بعد ان أعجم القران واعجب من فوائد هذه الايه الكريمه تسليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث ذكر له مال المكذبين له ومن فوائدها التحذير من الشرك لان المشرك سوف يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه ومن فوائدها اثبات يوم القيامه يوم الحشر ومن فوائدها ان الحشر عام شامل لا يشرك عنه احد لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر حيث اكده الله عز وجل بقوله جميعا ومن فوائد الآية الكريمه اثبات القول لله لقوله ثم نقول للذين اشركوا اين شركاء قد ينازع منازع ويقول ان القائل هم الملائكه واضاف الله قولهم الى نفسه لأنهم رسله القائلون بأمره فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مع أن القارئ جبري نقول هذا وارد بلا شك أنه يحتمل أن يكون الذي يقول لهؤلاء المشركين ملائكة وأضاف الله ذلك إليه لأنهم يقولون بأمره ولكن ما هو ظهر القرآن أن القائل هو الله عز وجل وإذا كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فيقول الكلام ثم نقول فكيف يصرف يا أن المراد الملائكه بلا دليل فالواجب الأخذ بظاهر القرآن ما لم يوجد دليل فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس المهم في هذا الاثبات ان الله يقول فان قال قائل اي يقول بالحروف المسموعه المعقوله او بحروف اخرى الجواب الاول بلا شك فان قال قائل وهل يشبه صوته صوت المخلوقين فالجواب لا لا لان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولان الله عز وجل اذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه أجفر وصائق الهلائك ومثل هذا لا يقع في كلام الآدميين أبدا في كلام المخلوقين عموما لين ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيح أولئك المشركين حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم أين شركاء ومن فوائدها أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها لأنها لا تنصرهم في هذا الموت بل قد قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تحصبون بها في وصلها أنتم لها والدون لو كان هؤلاء آلها ما وردوها شف هذه الآية فرع بها المشركون وانتهزوا الفرصة وقالوا هذا محمد يقول إن المعبودات في النار وعيسى معبود عيسى معبود، فيقتضي أن يكون عيسى في النار فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مرح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك العابدين لهذه الاصنام ليس عندهم حجة ولا برهان وإنما هي مجرد دعوى تؤخذ من قوله تزعمون والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل له ومن فوائد هذه الايه الكريمه التي بعدها ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا الى اخر من فوائدها ان اولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوه وظنوه مفيدا وهو والله ربنا ما كنا مشركين ويتفرع على هذه الفائده ان الانسان قد يفتن بالشيء فيرى الحق باطلا والباطل حقا فاسلم من هذه الفتنه وحاسب نفسك عليها واستعذ بالله ان تكون من اهلها ومن فوائده اقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبيه الله بالوهيه في قولهم والله وربوبيه في قولهم ربنا لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت ما ينفع بل لا ينفعهم لو, لو أنهم وحدوا حين نزل بهم الموت كما قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تلك ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يظل عنهم مع شدة طلبهم له كما تظل الضاله عن صحيحهم لقوله وظل عنهم ما كانوا يحترون فان قال قائل كيف نجمع بين هذه الآت الكريمة وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وبين قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض عاد كم ولا يكتمون الله حديثا صرح الله في هذه الآية أنهم لا يكتمون الله حديثا وهنا كتموا قال والله ربنا ما كنا مشركين فالجواب اولا يجب ان نعلم ونؤمن ونتيقن انه لا تناقض في القران ابدا التناقض في فهم الانسان لقصوره أما القران فلا تناقض فيه ولا يمكن ان يتناقض وقد الف العلماء رحمهم الله في هذه المساله العظيمه مؤلفات ومنها تاليف الشيخ محمد الشهيد رحمه الله المفسر والأصول المشهور دفع ايهام الاضطراب في, في ايه الكتاب لا يمكن ابدا التناقض فإن, فان رأيت متناقضا فالخلل من عندك اما لقصور في الفهم او تقصير في الطلب او سوء نيه تريد ان تبحث عن الاشياء التي ظاهرها التعارف لتطعم القران او قصور في العلم والا فلا تناقض هنا نقول يوم القيامة خمسون ألف سنة وللناس فيه أحوال ففي حال ينكرون انهم مشركون وفي حال يقرون إذا رأوا أن أهل التوحيد نجوا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فإذا ختم على أفوائهم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون هنائذ أقر لأنه لا يمكن, لا يمكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم ثم قال ومنهم من يستمع اليك الى اخره من هذه تبعيضيه وعلامتها ان يحل محلها بعض اي بعضهم الذي يستمع اليك ويسمع هنا جاءت في الإفراد الافراد مراعاه للفظ من لان من الموصوله يجوز ان يراعى معناها وان يراعى لفظها فإذا رعي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد به بالمعنى وإذا اريد اللف إذا رعي اللف صار مفردا من يستمع إليك أي من يحضر ويستمع إلى قراءتك ولكن لا ينتفعون ولهذا قال وجعلنا على قلوبهم اكنه أي فقمون جعلنا أي صيرنا على قلوبهم أكنة والأكن شمع كنام كزمام وازمه وهو ما يغطي الشيء ويستره وقول ان يفقهوه اي اراده ان يفقهوه فهو على تقدير نضاف اي اراده ان يفقهوه يعني لا نريد ان يفقهوه وان شئت فقول كراهه ان يفقهوه وبعضهم قال انه على تقدير لا والمعنى الا يفقهون والمعنى واحد لكن كوننا نفسرها بكراهه اولى من كوننا نفسرها بلا لاننا اذا فسرناها بلا فسرنا المثبت بالمنفي وهذا بعيد واذا فسرناها بكراهه فهذا مضطرد مثل قوله تعالى يبين الله لكم ان تضل اي كراهه ان تضل وقول يفقهون الفقه في اللغة الفهم كما قال عز وجل وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون والمعنى أن الله جعل على قلوبهم سترا واقيا من فقههم له فلا يصل مناه إلى قلوبه وجعلنا على أكناتاً يفقهون وفي اذانهم وقرا اي وجعلنا في اذانهم وقرا اي حملا وصمما بحيث لا ينتفعون بما سمع ومن لا ينتفع بما, بما سمع فهو كمن كمن لم يسمع فنفى الله عز وجل عنهم الفقه ومحله القلب والسمع ومحله الاذن وفي ال وقال وهذا كقوله تبارك وتعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين يعني لم يفهمها ولم يفقهها وانما يظنها اساطير اي سواليف ليست ذات معنى ذات معنى مصلح للخلق وان يروا كل ايه لا يؤمنون ان يروا بابصارهم او يروا بقلوبهم كل ايه فانهم لا يؤمنوا بها والآية هي العلامه الداله على صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال عز وجل في سوره القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحق مستمر نسال الله لهدايه الانسان إذا طلع على قلبنا نعوذ بالله لا يؤمن باي ايه تاتيه الايات مثل الشمس ولكن لا لأن القلب مغلف مغلف عليه لا يصل إليه الهدى وإن يروا كل آيات لا إنهم هنا نفى الله عنهم ان عن الفقه محله القلب والسمع محله الأذن والإيمان في الآيات ومحله القلب مع مشاهد العين وان يروا كل ايه الامنون حتى اذا جاءوك يجادلونك حتى هنا للغايه ويحتمل ان تكون للابتداء والفرق بينهما اننا اذا جعلناها للغايه صار ما قبلها به مغيا بها اي انهم لا ينتفعون بالايات حتى انهم اذا جاءوك جادلوك ويحتمل ان تكون ابتدائيه والابتدائيه هي مثل الواو الاستئنافيه حتى إذا جوه يجادلونك يقول الذين كفروا إلى أخر يجادلونك المجادلة هي المخاصمه وصمت مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه مأخوذة من جدل الحبل وهو فتله حتى يشتد ويقوى فهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريدون عليه من الشبهات ولكن الله تعالى يجوب عنه يجادلونك وقوله يجادلونك الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله جاءوك أي حال كونهم مجادلين لك يقول الذين كفروا هذا جواب إذا يقول الذين كفروا ولم تجزم لأن إذا الشرطية ليست جازة تقول إذا قاد قدم زيد يقدم عمر ولا تد وأما قول الشاعر وإذا تسدك مصيبة فتحمل فهذا يعتبر شاذا لا يحتج به يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين هذا النهاية إن هذا أي ما هذا ويدل على ان هنا نافيه انه اتى بعدها الا واذا اتى بعدها الا فهي نافيه وقد تاتي نافيه بدون الا قد تأتي نافية بدون إلا وهي يعني ان لها معان تاتي شرطيه وتاتي نافيه وتاتي زائده وتاتي مخففه من الثقيله اربع معان تأتي شرطيه وهذا كثير ومثاله آدم مثال الشرطيه مثل قوله تعالى إن تصبك حسن تسر وتأتي نافية مثاله محمد إن هذا إلا قول البشر أي ما هذا إلا قول البشر طيب وتأتي مخفباً استقيلة ها أي وهذه نعم لا ان نريد ان وان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصار نعم الرابعه الزائده يالله عبد الله ما ان رايت الحق حتى اباتوا يعني ما رايت الحق حتى اباتوا يعني ما رايت حتى اجتنابته يستقيم الكلام نعم ولا صريفهم نعم قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف في هذه الآية الكريمة إن هذا إلا أساطير أول إن نافع إلا أساطير أساطير جمع أسطورة والأسطورة هي ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت ليس له معاني وتسمى عند العامة إيش السوالي. ما له معنى لكن يريد أن الإنسان يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت الأولين أي السابقين في هذه الآية الكريمة هواه منها أنه ليس كل مستمع بمنتفع يقول ومنهم ما يستمع إليك الآية وانظر إلى قول تعالى ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أمتعلم ماذا قال آنه لا يدون ماذا قال ومن فوائد هذه الايه الكريمة التحذير من الاستماع بل امتفاع وأن هذا دأب الكفار ويتفرع على هذا أنه ينبغي الإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر في مستمع لا سيما إذا كان يكتابه السنة حتى يعرف معناه ومن فوائدها هذه الايه ان الفقه محله القلب لقوله وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا فان قال قائل ما سبب هذه الاكنه التي تحجب الحق عن القلب فالجواب ان سببها المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطيب الاولين كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يفسبون فالمعاصي تحول بين الانسان وبين الفقه في دين الله ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن يستفتي ان يستغفر الله قبل الاجابه حتى يمحو الصفاق ما كان على القلب من رين من الغي واستدل بقول الله تبارك وتعالى اننا انزلنا اليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارات الله ولا تكون خائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم وهذا استنباط جيد لا سيما اذا اشتبهت عليك المساله وحيل بينك وبين معرفه الصواب فيها فعليك بالاستغفار والدعاء ولا تتسرع لانك تعبر عن شرع الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماما لقوله وفي اذانهم وقرا بل صاحب الصمم معذور والذي لا ينتفع بما سمع غير معذور لأن صاحب السمع الصمم اذا لم يسمع هذا من افه حلت به ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار لا, يست... لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهد بقوله وان يروا كل ايه لا يؤمن بها والايات نوعان ايات قدريه وايات شرعيه فمن الآيات القدريه ما يحدثه الله عز وجل في الكون كانشقاق القمر وهبوب الرياح التي ارسلها الله عز وجل على الاحزاب وكذلك نزول المطر وانتناع المطر اشياء كثيره لا تحصى ثم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها من آيات الله الكونية الكونية السرعية ايات آيات الله السرعية فهي الوحي إذا تأملت الوحي واشرفه القرآن عرفت ما فيه من الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام فالمؤمن ينتفع وغير المؤمن لا ينتفع حتى قال الله عز وجل وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب لا يصدقون بانه عذاب ومن ذلك ما يحدث في زمننا الان العواصف والقواصف والفيضانات والزلازل هي عند قوم من الامور الطبيعيه التي لا تدل على التهديد والتخويف وذلك من رين القلوب نسال الله العافيه ومن مشابهه الكفار في انهم ان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل يرسل الايات تاييدا للرسل وتخويفا لمخالفيهم كما قال عز وجل وقالوا لنا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب ليصل عليك وقال عز وجل وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها بعده وما نرسل بالآيات إلا تخويف فالايات التي يرسلها الله عز وجل هي تأييد للرسل وتخويف للمخالفين ولكن كما قلنا إن هؤلاء المخالفين نسأل الله عافية لا أن بالايات بالآيات فلا يؤمنون بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه الكفار يجادلون المسلمين يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلون من اتبع النبي لكن بإيش بالباطل ليضعظوا بالحق ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو أهله أن النصر له يقول الله تعالى بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهب ولكم علم لكن هذا يحتاج إلى أمرين الى نيه صادقه والى علم يدفع به شبهه المحتج ولا يجوز للانسان ان يدخل مع مع باطل يجادله وليس عنده علم لانه لو فعل لا كان ذلك علما على الحق فلا تدخل مع شخص في مجادله الا وانت تعرف كيف تصيب ما احسن النيه أما أن تدخل بمجادلة مع شخص ذو بيان فصيح وشبه قوية فلا تعمل لأنك إن فعلت هزمت وصار هزيمته وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه ومن فوائد هذه العلوة الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل لقوله حتى يجعوك يجادلون فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصف الحق وربما يقال يتفرع على هذا أن ما بثه بعض الناس من قولهم إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة واشباههم لأن زمنهم انقضى فإن هذا توهم واضح اولا أن هؤلاء لم ينتهي زمن ما زالوا موجودين معتزلة كهمية اشعريه خوارج شيعة موجودون وثانيا أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة آخرين لأن تفتح للإنسان أبواب الجدل ويعرف كيف يقضي على صاحبه بما يجادل به ثم اننا بالنسبه لبلادنا هنا في السعوديه كنا لا, ن... لا... لا... لا نعرف هذه الطاوات شيء كثير لكن بما اننا اندمجنا مع الناس فذهبنا اليهم واتوا الينا وجد هذا الشيء وجد شيء من البدع والا كان الناس لا يعرفون شيء من هذا الا من طالع الكتب لذلك نقول ان مطالعه الجدل مع المتكلمين فيه فائده بلا شيء ولكن أصح أن تطالع وأنت ضعيف في العلم، لأنك لو فعلت إيش لضللت لا بد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له صور. المكابرة في هذه الآية. يقول لن يكفروا إن هذا إيش؟ إلا أساطير الأولين هذه مكابرة يعني دعواهم انها أساطير الأولين مكابرة بلا شك وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر فضلاً أن يكون أساطير الأولين أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى حيث قال له فرعون لان اتخذت الهنا غيري لاجعلنك من المستنين رجع الى القوه والإرهاب وتامل قوله لأجعلنك من المستنين ولم يقل استننك اشاره الى ان إلى انه يريد ان يظهر بمظهر القوه الذي يستن الناس وعنده مساجد فيهدد موسى بانه سيكون ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن من جادل بالباطل لادحاض الحق فهو كافر لقوله يقول الكافرون فأظهر في موضع الاغمار وكان مقتضى السياق ان يقول حتى اذا جاءوك يجادلونك يقولون من هذا الاساطير الاولين يقول الذين كفروا والاظهار في موضع الاغمار من فائده ان هذا المظهر اذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملا محيطا بكل ما ينطبق عليه فمن جادل بالباطل إذا حذر حق فهو كافر ثم إما أن يكون كافرا كفرا أصغر أو كفرا أكبر ثم قال الله عز وجل وهم ينهون عنه هم الضمير على من على الكفار المجادلين ينهون عنه أي عما عن جئت به من الوحي وينهون عنه أن يبعدون وقدم النهي على النعي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنعي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إنهم يبداون بنهي الناس قبل أن, عنه قبل أن يبتعدوا عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم إن هنا بمعنى ما أي ما يهلكون الا انفسهم وكما في اهل اخرى وما يضرونك من شيء فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا وانما هو هلاك انفسهم وهل المراد هنا الهلاك الحسي او المعنوي الجواب المعنوي لان هذا الكافر المجادل لا يموت بجداله بل يبقى لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك. إلا أنفسهم وما يشعرون أي ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عنه لا يشعرون أنهم بذلك أهلك وأنفسهم ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم من الكفر حتى إن أبا سفيان قال في احد قال يوم احد قال أعلوه بل أعلوه بل يفتخر بإيش بالصنم الذي يعبده ويقولن على على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا قالوا بماذا نجيب؟ قال قولوا الله أعلى وأجل فالشاهد أن هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال نصدر الله عافية. وهذا غاية ما يكون من الابتلاء أن يرى الإنسان أنه على الحق مع عنه على ضر وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اكتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس علينا كنبل. كتب التي بها لمطالعة كلام المتفلمين ونلقي ردود التي تقنع الإنسان أحيانا بعض الكتب. نعم، والله أنا ما رأيت أحسن كوب شعر زين متقن وهو ابن خيم. لكن كلام المقيم رحمه الله يعني أسهل وأقرب الفهم. وأما بقية المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل على شعره من المعتزل. وهذا ما أكره. إذا اردت العقيده السليمه فعليك كوب شعر زين وهذا. أحسن ما رايك نعم يا سليم والله عندي شيخ الشيخ الشيخ الاسلازم بنيه يا شيخ اعمق له تاخذ دليل هنا ابن القيم رحمه الله هي اسهل هذه التسيير والكلام الكلام مع الله صحيح هذه هو باطل وليان يعتبر كتب ابن القيم سلم لكتب الشيخ السعد رحمه الله نعم يجمع بين العذر بالجهل يعني العذر هؤلاء الأتباع الذين يكونون أتباع للضلال وبين أن الله عز وجل يزيد الناس ضلال حيث أن الإنسان يعني ما تكون إقامة حشة بالكلمه الواحده الواحدة فتعيد عليه دائما هؤلاء, هؤلاء ما جهدوا لأن الرسول اتاهم بآيات في لكنهم يقولون إن وجدنا آبانا على أمه هل يطبق هذا على أتباع الطلاب يعني اي واحد يتبع ايش اتباع الطلاب الاتباع الذي يقولون هذا يخلف الحكم ان كان هؤلاء الاتباع ما ذكر لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا ولا انه جاء رسول الخلق وقادتهم قد كتموا عنهم هذا فهم ماذورون لكن اذا علموا لا بد منه وليعلم ان هناك فرقا بين اليهود والنصارى وغيره غيرهم لابد أن تبلغوا الحجة ويفهمها وأما اليهود والنصارى فبمجرد السماء سماع الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم عليهم الحجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا اسمعوا به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به بما إلا كان من أصحابهم ووجه ذلك أن اليهود والنصارى كتبوا مسرحا بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقي عليهم إلا إيش إلا أن يسمع به خروج فإذا سمع به خروج يقام تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيم بيت في رضب الدين لمن ترك المراء وإن كان محق نعم هل هو على الإطلاق حتى على آل لا المرأة في غير الحق أما المراء الذي يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو واجب لكن مثلا تما رأينا في شيء من أمر الدنيا وأنا أعرف أني أنا أصاب معي لكن لما رأيت صاحبي يريد أن أجادل تركت واعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه من فوائد هذه هذه الايات الكريمه ان اعداء الاسلام ينهون عن الاسلام ونهيهم عنه يستلزم ان يفعلوا أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه لان نهيهم عن نهي حقيقي عن قلب وهذا يستلزم ان يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعه الله والاساليب في هذا مختلفه قد تكون باراده الشكوى او بالافكار الفاسده او بالاخلاق الفاسده او بالتحريش بين الناس او ما اشبه ذلك المهم ان الاساليب كثيره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء جمعوا بين الضلال والاضلال الاضلال في قوله والضلال أحسن طيب وهذا اشد ما يكون من العدوان والظلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه قوله أيها الكون إلا أنفسه حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري فإنه بالحقيقة هالك أفهمتم هذا؟ من ذلك مثل أبو سفيان قال في غزة أرهد أعلهبا وقال لنا العزة ولا ولا له فافتخر وشمح بأنفه. ولكن هل هذا الامر سيبقى او ستكون العاقبه عليهم الثاني هو المتعين سواء في الدنيا او في الاخره ومن فوائد هذه الآيات الكريمه التحذير من سلوك الانسان سبل الهلاك وهو لا شعور وقد بين الله تعالى ذلك في قوله افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء احذر من فضلك اقلب الشريط